وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وتجدد اللقاء مع علامات النصب قال أي المصنف وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نتحدث عن مواضع الفاتحة فأما الفاتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بأخره شيء فنقول أن الفتحة علامة للنصب في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد ينصب بالفتحة وجمع التكسير ينصب بالفتحة والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بأخره شيء ينصب بالفتحة مراجعة سريعة لما سبق والأول مرة إن شاء الله نستخدم الصبورة كوسيلة من وسائل الإضاحة فرجاء كل تقدم بس للأمام يتبع معي تقسيم الاسم ينقسم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع معايا يا خنة والجمع ينقسم الى جمع مذكر وجمع مؤنث وجمع تكسير وقلنا ان المفرد هو ها المفرد هو ما دل على واحد او واحدة فواحد او واحدة يصير مفردا ما زاد على الواحد يصير مثنى وما زاد على الاثنين يصير اذا المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة زيادة، ها؟ ألف ونون أو ياء ونون، ألف ونون أو ياء ونون. وجمع المذكر هو، ها؟ ما دل على أكثر من اثنين. بزيادة واو نون أو ياء نون واو نون في حالة وياء نون في حالتي ما دل على أكثر من اثنين فإذا دل على أكثر من اثنتين يصير جمع مؤنث ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير صورة مفرد. إذا ينقسم الاسم إلى مفرد وثنوَى جمع. والمفرد ما دل على واحد أو أقول مسلم ده ايه مفرد، مسلمة مفرد، طيب، مسلم زائد ألف ونون تصير مسلمان، وياء ونون مسلمين، مسلم وو ونون مسلمون، وياء ونون مسلمين. طيب مسلمة زائد الف وتاء تصير مسلمات ورجل تصير رجال طيب ما علامة اعراب المفرد رفعا ونصبا وجرا المفرد يرفع بل وينصب بل ويجر بل ما الذي يشارك في هذا الاعراب من هذه الاسماء جمع التكسير اذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد وكم مشتركين في علامات الاعراب اقول المسلم مبدع صحيح المسلم مبدع المسلم مبدع وكان على مدار الاسلام التميز علامة من علامات المسلمين فأعلم الأمة بالحلال والحرام معاد وأندهم صوتا بلال وأقرأهم أبي وسيف الله المسلول خالد كل هذا وراوية الأحاديث أبو هريرة إذا هذا من علامات الإبداع كل منهم كان مبدع في بابه المسلم مبدع هذه الجملة اسمية أم فعلية اسمية فبدعت ب باسم والاسم اذا وقع اول كلام يعرب مبتدأ والمبتدأ دائما مرفوع وهذا مفرد مرفوع بال بالضمة مبتدأ ميم يعني مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة مبدع خبر مرفوع بالضمة الظاهرة اذا المبتدأ مرفوع بالضمة فالمفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة أقول قابلت مسلماً. اسمية ولا فعلية؟ فعلية بدأت بِ. والفعل دائماً يحتاج إلى فاعل. الفعل دائماً يحتاج إلى فاعل. الفاعل يكون إما وإما، ها؟ يا اسم أو يا اسم لا؟ الفاعل يكون يا اسم أو أو ضمير يا اسم أو ضمير. أقول قابلت قابلة. فعل والتأتاء الفاعل ومسلما مفعول به منصوب بال فاتحة إذن مسلم مفعول به منصوب بالفاتحة إذن المفرد يرفع بال وينصب بال سلمت على مسلم كلمة مسلم اسم ولا فاعل ما علامة اسمية كلمة مسلم ها الجر والعلامة الأخرى التنوين إذن كلمة مسلم فيها كم علامة من علامات الاسم؟ علامتين ال وال تنوين الجر والتنوين تنوين إذن المفرد يرفع بال وينصب بال ويجر بال أو إسم مجرور وعلامة الجر الكسر طيب المثنى ما دل على اثنين أو بزيادة ألف ونون أو متى تزاد الالف والنون في حالة ومتى تزاد يا ونون في حالتي النصب وال هنا اقول المسلمان مبدعان المسلمان مبدعان من يعرف هذا المثال؟ ها؟ فضّل ها؟ صد؟ أسأل نفسي الأسئلة. هذه الجملة اسمية وفعلية. بدأت باسم والاسم إذا وقع أو الكلام يعرب والمبتدى دائما مرفوع. أنظر إليه. أقول له أنت يا مسلمان واحد ولا اثنين؟ اثنين. يبقى بيرفع بال. أو المسلمان مبتدى مرفوع بالآلف. مبدعان خبر مرفوع بالآلف إذن المثنى يرفع بال طيب المثنى يرفع بالآلف في كم حالة إذا كان مبتدأ وإذا كان خبر وإذا كان فاعل وإذا كان نائب فاعل وإذا كان نعت بس بشرط أن المنعوت يكون يطابقه طيب قابلت المسلمين أين المثنى في هذه الجملة؟ المسلمين طيب مسلم زائد زائد ياء صارت ما موقع كلمة المسلمين من الإعراب أسأل نفسي أنت جملة اسمية أو الفعلية؟ بدأ به والفعل محتاج؟ طيب هل بالضروري الجملة الفعلية تحتاج إلى مفعول؟ لا المفعول ده فضلة أقول ذهب المسلمان إلى المسجد فين المفعول إذن ممكن أن فعل فعله فعله ملهمش ولا بس ما لقيش فعل ملوش والفاعل إما ظاهر وإما مستتر والظاهر إما اسم أو ضمير يعني ما أقول مثلا شرح المعلمان الدرس أين الفاعل المعلمة موجود ولا مش موجود اسم ظاهر ولا مظظاهر طب لو قلت مثلا لا أقول مثلا شرح الدرس أين الفاعل الفاعل لا شرح ده فعل مبني للمجول يقول لك اشرح الدرس اشرح الدرس في فاعل في فاعل لا ما فيش فاعل صح ده الفاعل موجود بس مستتر مع فعل الأمر يستتر الفاعل وجوبا فبقول اشرح اشرح فعل أمر مبني على السكون لعدم اتصاله بشيء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والدرس مفعول به ما فيش فعل ملوش فاعل والفاعل إما وإما يا اسم ظاهر أو أو ضمير والضمير يا ظاهر أو مستتر قابلت المسلمين مفعول بمنصوب بالياء طيب سلمت على مسلمين يبقى مجرور بالإيه؟ مجرور باليهاء إذن المثنى يرفع بال وينصب بال ويجر بال جامع المذكر السالم المسلمون مبدعون اسميه ولا فعلية؟ بدء بيه؟ والاسم دائماً فأقول كلام يعرب والمبتدى دائماً طيب المسلمون دي مفرد ولا مثنى ولا جامع طب جمع مذكر ولا مؤنث ولا تكسير طب جمع المذكر بيرفع بالايه اهو مش بالواو ما فيش حرف اسمه واو. اسم واو يبقى مبتدا مرفوع كبيرة اهي عشان نفرق ما بينه وبين الضم مرفوع بالواو مبدعون خبر مرفوع بالواو قابلت المسلمين اعرابها مفعول به منصوب لأنه جامع مذكر سالم سلمت على المسلم مجرور بالإيه بالياه إذن المفرد يرفع بال المس... المفرد يرفع بال ضم وينصب بال ويجر بال والمثنى يرفع بال ويجر بال وينصب بال جامع المذكر السالم يرفع بالإيه وينصب ويجر إذن في علامة مشتركة بين مين ومين بين المسنة والجامع المذاكر في اين في النصب والجر خلاص طيب المسلمات مبدعات من اللي موافع الكلام ده ولا واحد ليه يا جماعة المسلمات مبدعات في ايه قول مهمكش في النكد خلي بالكم المرأة النكادية لا فوائد عارفين فوائد المرأة النكادية المرأة النكادية من أول فوائدها تجعل لسانك رطبا بذكر الله الشيء براهيم كان بيكلم عن اللسان فأنت طول ما أنت مش عملتها حسبية الله نعمل وكيل حسبية الله يبقى لا فائدة ولا ملهاش كذلك المرأة النكادية لا فائدة أخرى إن هي تجعلك وصالة للرحم مرة عند أمك ومرة عند أختك ومرة عند خالتك فبتخلك وصل للرحل كذلك من فوائدها أنها بتدفع عجلة الإنتاج تدفع عجلة الإنتاج تروح الشغل مبكر وعس تخرج من الشغل آخر واحد صح؟ رابعا وأخيرا تعينك على غض البصر تعينك على إيه؟ على غض البصر لأنك أنت خلاص كاري كل الصنف صح؟ المسلمات مبدعات لذلك جعل الله عز وجل صورة في القرآن بصورة النساء وأول قلب خفق بلا إله إلا الله كان قلب امرأة لي خديجة رضي الله عنها والمرأة ما نالت أي مكان ولا منزلة إلا في ظل الإسلام فالمسلمات مبدعات اللي ربت سبحاني الثوري والإمام الشافعي والإمام أحمد مين؟ أمه لأن كل دول معظمهم نشأ نشأ يتيماً نشأ يتيما فربته أمه فكانت نعمة إيه نعمة المربية اللي ربته الزبير كانت أسماء اللي ربته الزبير كانت أسماء رضي الله المسلمات مبدعات اسمية ولا فعلية اسمية اسمية قاعدة يعرب يا رب أنا كله يشارك معي والمبتدأ دائما ومرفوع بإيه هنا بالضم واحد وخمسة المسلمات مبتدأ مرفوع بالضم مبدعات خبر مرفوع بالضم تشارك مين تشارك المفرد المفرد يرفع بالضم وجمع المؤنث يرفع بالضم طيب قابلت اقول ايه بقى المسلمات والتي تي, تي. طيب تيه ليه لان جامع المؤنث ينصبل عشان كده كانوا دائما يقولون نسمع الكلمة دي من الجدات تقولك اكسر للبنت ضلع فالوحيد اللي بيتنصب بالكسرة من جمع المؤنس ما يقولش اكسر للولد ما بيقولش اكسر للولد يقول اكسر للايه اكسر للبنت فجمع المؤنس ينصب بالكسرة ما دي تقرأ القرآن ان الحسنات يذهبن السيئات الجديد يقول لك خلي بالك حتى المصحف بيحرفوا فيه مش إن ناصبة المفترض إن الحسنات والطير الدنيا وجدت طبعا من المصحف فيها خطأ شوف عايزين يحرفوا ونعمل مشكلة بد للمسلم أن يتثبت وإذا وجد شيئا يرده إلى من يعلم اسأل قبل ما يطير الخبر يسأل من يعلم لك مصحف وجي ما عايزين عارف منين وفي تحريف وربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وشوفهم ونعمل موضوع وحكاية إن قابلت المسلماء يبقى ما تنفعش تبقتي ليه عشان تبقى مفعولهم بيه من صبل يقول لك في الامتحان مثل لما يأتي جمع مؤنس من صب الكسرة نفتكر اكثر للبنت ايه ضيلة سلمت على المسلماء تي طب ينفع سلم وفي فرق بين السلام والمصافحه المحرم هي المصافحه صح أما السلام في فرق بين السلام والمصافحه المصافحه باليد والسلام باللسان طيب موجه الشبه بين جمع المؤنث والمفرد في, و... في الرفع و في الرفع و والجر في الرفع والجر هذا يرفع بالضمه وهذا يرفع بالضم هذا يقرب الكسرة وهذا يقرب الكسر طيب جمع التكسير الرجال قوامون من يعرف هذا المثال الرجال قوامون على النساء فالمرأة في الإسلام لها قيم عشان كده هم ينكرون علينا تعدد الزوجات صح هو لك الإسلام يبيح تعدد الزوجات فهم يعيبون على الإسلام تعدد الحليلات صح ويبيحون لأنفسهم تعدد الخليلات صح صح المرأة في الغرب تخلع جميع ملابسها لتأكل وفي الإسلام جعلها الله ضرة مكنونة ولؤلؤة مصونة جعل رها رجل قيم عليها يغار عليها ويعلمها وينفق عليها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقه وبما أنفقه عشان كده لما خرجوا المرأة للعمل قلنا تخرج المرأة للعمل بضوابط شرعية العمل المرأة تخرج بضوابط إنها تشتغل في عمل خاص بالمرأة يتناسب مع طبيعة المرأة مفاشر المرأة مازالة تبقى سواء التاجسي مازالة لكن تبقى طبيبة ماشي تبقى معلمة ماشي طبيبة تدوي مين ومعلمة تدوي من في ضوابط شرعية تخرج بلبس شرعي ألا تختلط بالرجال إلا فيما دعت إليه الحاج فخارجت النساء ظرافات ووحدانة من أجل العمل وفي الآخر يقولوا لك سلنواية بتسند الإيه مين الزير بقى اطرده لنفسك ان تكون زير صح يا دكتور نوايا بتسند الايه الزير وممكن مش عارفين النوايا دي ممكن تعمل ايه في الزير ممكن تكسر الزير صح الرجال قومون مبتدا مرفوع بضمه صغيرة قومون خبر مرفوع بوو كبيرة عشان دي نيابه عندي طيب قابلت الرجال ما فيقولهم بيه منصوب بال سلمتوا على الرجال لي اسم مجرور عامة الجر الكاسرة اذا واحد وخمسة في تطابق تامة بينهم اللي هم المفرد وجمع الايه المفرد وجمع التكسير في تطابق تامة بينهم المفرد مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجرور بالكاسرة جمع التكسير يرفع بالضمة ينصب الفتحة يجرب الكثرة المثنى يرفع بالآلف وينصب ويجرب الياء وجمع المذكر يرفع بالواو إذا كلما وجدت واوا أعرف إن الحالة دي رافع كلما وجدت ياء أو ياء أقول إن الحالة دي النصب ياء وكذلك في المثنى كلما وجدت ألفا بأرافع ياء أعرف إن هي نصب ياء يجر إذا وضح الأمر شويه طلحت الشباب ولا بدأت ها طيب نمسح ونكتب حاجة تانية طبعا اخوانا النحو تطبيق النحو تطبيق ابسك كله هنراجع عليه تؤمنون بالله تؤمنون بالله هذه الايه في صورة وفين كمان فهل عمران تؤمنون بالكتاب كله ولا تؤمنون بالله تؤمن تؤمنون بالله من يعرف هذا المثال تؤمنون بالله اهو وفي الصف تؤمنون بالله ها من يعرف لا ما تصعبش الأمر أنا بكلم نفسي بسأل نفسي سؤال تؤمنون ده اسم ولا فعل فعل مضارع ولا أمر ولا ماضي مضارع اتصل به يبقى فعل من الأفعال وإحنا قلنا أن الأفعال الخمسة بترفع بال بثبوت النوت يبقى تؤمنون فعل لمضارع مرفوع بثبوت وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل وبالله جر صعب نراجع بسرعة على الأفعال الخمس الأفعال اللي إيه الخمس لأجيب الأفعال الخمسة أنا محتاج أن أجيب على ثلاثة أسئلة على ثلاثة أسئلة واحد ما الأفعال الخمسة؟ السؤال الثاني لماذا سميت بالأفعال الخمسة؟ ثلاثة ما إعراب الأفعال الخمسة؟ إذن يا شباب كل درس أنا مطلب مني أحقق فيه أهدافاً. إذا حققت الأهداف دي يبقى أنا وصلت للإيه للمراد. دي الأفعال الخمسة. عايز أعرف إيه هي الأفعال الخمسة؟ لماذا سميت بالأفعال الخمسة؟ ما إعراب الأفعال الخمسة؟ من تعرف على هذه معلومات بأجاد ما يسمى بالأفعال الخمسة؟ طيب. الأفعال الخمسة. السؤال الأولاني. الأفعال الخمسة هي أنا بقول فعل مضارع. اتصل به آلف الاثنين واو الجماعة يا المخاطب تساوي في الأخير الأفعال الخمسة إذن يا شباب لابد من توفر كم شرط في الأفعال الخمسة شرطين اثنين الشرط الأول واحد أن يكون الفعل اثنين يتصل بواحدة من دون طيب لو أنا قلت لك سابقوا إلى مغفرة من ربكم ولاك يستخرك فعل من الأفعال خمسة هيكون سابقه هذا رجل ممتاز سابقه فعل أمر أنا قلت لازم يكون مضارع هو نظر إلى أول جماعة المختوم بول جماعة تصل بول جماعة من الأفعال الخمسة زي مين كلما ما رأى صندوقا أحمر قال هذا صندوق الإيه البريد قال له صندوق البريد أحمر فكل ما شوف صندوق أحمر يقول لك ده صندوق الإيه البريد صح قال له لازم توفر وتحوش فلوسك فين في البسطة فيروح للصندوق بتاع الايه اللي موجود في الشارع ده ويحط فيه الايه الفلوس صح ليه هو قال كده فاحنا بنقوله لابد يكون فعل ويتصل بيه واحدة من ثلاثة الف او واو او, أو, أو ياء طيب طالب نجيب يقول دول ثلاثة والعنوان الأفعال الخمسة فلماذا سميت بالأفعال الخمسة ليه ما أقولهش الأفعال الثلاثة؟ لإني أنا مع المخاطب والغائب ضميرين بقول ألف الاثنين بقول يشرحان وتشرحان يبقى مخاطب غائب أقول يشرحون وتشرحون ويا المخاطبة تشرحين صاروا في الأخير خمسة يبقى سموا الأفعال خمسة بهذا الاسم ليه؟ لأن مع المخاطب والغائب مع ألف الاثنين وهو الجماعة وهو مربعة ومع يا المخاطبة يبقى خمسة. وصلنا كده؟ يبقى احنا جاوبنا على كم سؤال؟ على سؤالين؟ السؤال الأول ما الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين وهو الجماعة ويا المخاطبة ترفع إعرابها بقى هي إعراب الأفعال الخمسة ترفع تنصب تجزم هكتب الأمثلة ومن خلال الأمثلة هنستنبط الاعراب. أقول المسلمان يصومان المسلمون يصومون المسلمان لن يفعل الشر أنت لم تفعلي الشر دي أمثل أسهل من كده المعلمان يشرحان الدرس المعلمان لن يشرحا الدرس المعلمان لم يشرحا الدرس طيب أين الفعل المنفع الخامسة في هذه الأمثلة الثلاثة؟ يشرحان يشرحا يشرح. في الحالة الأولى هل سبق الفعل أدات نصب؟ سبقه أدات جزم معه نون؟ إذن يرفع بإيه؟ بثبوت النون طيب المثال الثاني يشرح سبق بإيه؟ بلن لند بتشتغل إيه؟ تنصب جمعة هنون يبقى ينصب بإيه؟ بحذف النون في حالة الجزم في نون؟ يبقى يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. إذن في مشكلة كبيرة بين مين ومين بين الفعل المضارع وأداة النصب والجزم. لقيت ناصب وجازم ما لقيش نون. لقيت نون ما لقيش ولا ناصب ولا جازم. إذن الأفعال الخمسة ترفع بالثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن نجيب على هذه الأسئلة. استخرج فعل من الأفعال خمسة من هذا المثال؟ يصومان. في نون؟ يبقى, مرفوع. يبقى مرفوع بإيه؟ بثبوت النون وآلف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رافع فاعل، طيب، المسلمان لن يفعل الشر فين الفعل من الأفعال خمسة؟ يفعل ده منصوب ولا مجزوم منصوب، لأنه سبق بأدات نصب إذن مع أدات النصب ملعيش؟ ملقه نون ومعادات الجزم ملقه نون إذن في مشكلة كبيرة بين من ومن بين الناصب والجزم والنون الناصب والجزم والنون ميكتملاش مع بعض أبدا كان زمان بيجيبوا إعلان اليدكسان دكسان ده مبيد للحرصير فكان يقول لك أنا وديكسان ما نكتمعش أبدا في مكان أنا وديكسان ما نكتمعش أبدا في مكان يعني البيت اللي فيه الديكسان ما فهوش سرصار والبيدي اللي فيه سرصار علاقته بدرسنا ان الناصب والجزم ما بيكتمعوش مع مين مع النون انا وديكسان ما نكتمعش ابدا في مكان لقيت اعداد نصب ما تلاقيش نون تلاقي اعداد جزم ما تلاقيش نون تابل تلاقى لو لقيت نون ما تلاقيش ولا نصب ولا جزم من خلال المراجعة دي انا انا هستطيع اقول ده منصوب ده من الأفعال الخمسة ده يرفع بإيه طيب ده بالحروف ولا بالحركات هتلاقي نفسك بتستنتج والأمور بسيطة في صعوبة في الدرس ده أكيد أمسح كيفا كده هنراجع الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة طبعا أخوانا النحو محتاج دايما صبورة توضح وإحدى كلنا بنتعلم مع بعض واللي ما انتش عارفه اسأل فيه فيش اي مشكلة لانت هنسأل المشكلة انك تجلس وانت لم تنتفع لا انا اسأل وضع العلم بين اثنين اثنين ما يتعلموش المستحي والمستكبر عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه قال تفقه قبل ان تسوده انسان بقى لو بقى عظيم في قومه ولا كده يستحى ان يتعلم قال ابن حبان وبعد ان تسوده فالإنسان يتعلم إلى أن يموت إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة الأسماء الـ إيه؟ الخمسة كفيين وبصريين ونسألهم ستة ونسألوا خمسة إحنا إيه؟ إحنا مذهبنا إيه؟ مذهبنا خمسة خلاص ماشي الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو أنا دائما أقول إن الأسماء الخامسة دي هي أسماء عشان في الامتحان ما تخلطش بين الأفعال والأسماء أما أقول يشربون تشربون دفع أما أقول أبو وأبا وأبي دي إيه دي اسم أنا بقول إن الأسماء الخامسة دي لها ثلاثة أشكال لها ثلاثة أشكال حالة الرف حالة النصب حالة الجر فبيكون شكلها كده أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك قلنا ما فيه زوك زك زيك ما الفي ايه زو وزا وذي إذن هنا أجد واو يبقى يرفع بال نيابة عن وكل هنا آلف ينصب بال نيابة عن عشان كده الفتحة لو أنا أشبعتها تديني ما هو الحرف لو أنا أشبعته الحركة لو أشبعتها هتدى حرف صح؟ عشان كده علماء التجويد واللي بدارسك تجويد لك لو لقيت ضم ما تشدهاش قوي ما تشبعهاش قوي لاني لك اشبعتها تزود لنا ايه الحمدو دو جبت ايه طب الحمد ضم هنا فيه يا نيابة عن يبقى يرفع بالوا وينصب بالالف ويجرب ال طيب دي علامات اصلية الله فرعية كل دي علامات فرعية علامات هي العلامات الأصلية هي ايه؟ الضمة والفتحة والكسر دول العلامات الأصلية تفرع منهم عدة علامات إذا المثنى يعرب بالعلامات الأصلية ولا فرعية طب جمع المذكر طب الأسماء الخمسة فرعي طب المفرد أصلي وجمع التكسير وجمع المؤنث آه جمع المؤنث أصلي جدا مش مش فتحة وضمة ولا فتحة وكسرة ضمة وكسرة ضمة وإيه وكسر وكسر للإيه للبنت ضلة خلاص يبقى دي اسماء الأسماء الخمسة أقول أبوك كريم السنة اللي فاتت جس سؤال ده أبوك كريم أبي كريم وخط هنا وهن أبوك عايزين نعربها وابي اعربها دول من الاسماء الخمسة ولا مش من الاسماء الخمسه الاثنين من الاسماء الخمسه ما الفرق بين ابوك وابي ابوك تعرب بال حروف مبتدا مرفوع بال واو وابي برده من الاسماء الخمسه بس تعرب بالحركات تعرب بالايه بالحركات اقول مبتدى مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم ماشي لان احنا قلنا ان الاسماء الخمسة عشان اعربها هذا الاعراب لابد يتوفر فيها كم شرط أربع شروط واحد أن تكون مفردة أن تكون مكبرة أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم ديت مضافة إلى ياء المتكلم تعرف بعلامات بعلمات مقدرة إذن ده من الأسماء الخامسة وده من الأسماء الخمسة يبقى الأسماء الخامسة أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذا ذي وصل كده يبقى أنا عندي دلوقتي الاسم مفرد ومثنى وجمع والجمع مذكر ومؤنث وتكسير والأفعال الخمسة أخذناها والأسماء الخمسة أخذناها. طيب نرجع أي جزء بسيط كمان. شو الوقت وأخلص وأقوم؟ هشين؟ طيب. أقسام الفعل ها إلا كم قسم ينقسم الفعل ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وأمر ماضي ومضارع وإيه وأمر الماضي حدث وانتهى طيب والمضارع حدث وما زال مستمر لبعد زمن الايه؟ التكلم طيب أنا عايز أقسام الفعل من حيث البناء والإعراب الأفعال دي مبنية ولا معربة دية مقدمة عشان ما نجد نتكلم تبقى الأمور وصل أنا عندي الماضي مبني دائما والأمر مبني دائما أما الماضي مبني دائماً والأمر مبني دائماً يبقى فاضل إيه؟ يبقى لازم يكون إيه؟ معرب دائماً عشان تبقى يمشي مع بعضها لا قال لك بقى المضارع ده مبني ومعرب مبني وإيه؟ ومعرب يعني لما أقول مثلاً هنا جاء الرجل جاء فعل ماضي منفعش أقول فعل ماضي مرفوع لا فعل ماضي يقول مبني دائماً طب مبني على إيه؟ لا البناء على ما يسمع جاء يبقى مبني على ايه على الفاتح طب صاء مو مبنى على ايه مو مبني على ايه على الضم لاتصالوا بواو الجماعة طيب شاهدنا شاهدنا اخر حرف في الفعل ايه الدال شاهد يبقى مبنى على السكون لاتصال بناء الفاعلين إذن الفعل يبنى على ما يسمع فأقول جاء الرجل جاء فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء طب لو قلت جاءت جاء آآ. جاءت المعلمة جاء آآ. يبقى مبنى على إيه الاتصال بتاء تاء التأنيس ماشي طب أما أقول المعلمان شارا حا, حا فاتحه هو البناء يبنى على ما يسمع به أنا بقرأ الكلمة آخر حرف في الفعل لو سكنته إما ما ابنى على الإيه لو ضميته المسلمون طافوا حول الكحن طافوا آخر حرف في الفعل إيه الفاء صح دي واو الجماعه دي متصلة بالفعل طفو فو, فو. يبقى مبني على الايه ضم الام طبخت الطعام طباخا خا خا مبني على الايه لاتصالي تاء التأنيس اذا يبنى على ما يسمع به اذا الماضي مبني دائما والامر مبني دائما بس ليه احوال بقولك اشرح الدرس اشرح يبقى مبني على السكون فبقى أقول لك اقض بالعدل لا اقض دي أصلها اقضي حرف علة يبقى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ده فيما يأتي طيب الفعل المضارع بيبنى في حالتين اتنين إذا اتصل به احدى النونين عند اتنين نون نون التوكيد لا أحد حافظنا القرآن دينون نون الايه يبقى مبني على لا احفظنا مبني على الايه على الفاتح ماشي لاحفظن لا ظا مبني على الفاتح طيب الامهات يطبخن الطعام يطبخ بخ الخائهة فيها ايه سكون يبقى مبني على السكون يبقى يبنى الفعل المضارع على الفتح اذا اتصل بهنون التوكيد وعلى السكون اذا اتصل بهنون النسوة طيب معرب يعني ايه معرب يعني مرفوع منصوب مجرود قول يشرح المعلمون لن يشرح لم يشرح يبقى هذا معرب يبقى معرب في كل الحالات ومبني في كم حالة فعلته إذا اتصل بيه أو إيه نون التوكيد أو نون النسوة إذا خلت لك مثل لما يأتي فعل مضارع مبني على الفتح تقول طالله لأكيدن طالله لأكيدن أصنامكم مبني على السكون إذا اتصلت به نون النسوة يبقى عندي أقسام الفعل ماضي ومضارع وأمر الماضي مبني دائما ما ينفعش أقول فعل ماضي مرفوع ولا فعل أمر مرفوع ده الفعل الماضي مبني دائما والأمر مبني دائما والمضارع مبني ومعرب إذن لو عزنا بقى نراجع ما قلناه هنقول الواو الفعل المضارع المعرب هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء فعل مضارع لم يتصل بأخيره شيء أقول يفهم يفهم الطالب الدرس خليته مرفوع أخليه منصوب أقول لن يفهم أجعله مجزوم أقول لم يفهم وصله يعمل لن يعمل لم يعمل يكتب لن يكتب لم يكتب وصله كده هكتب هنا الواو وهكتب هنا الألف وهكتب هنا الياء دي علامات إعراء تنوب عن علامات الواو فين ها. هكتب ما تقول جامع المذكر السال اتنين هكتب استنتج انت بقى اللي بترفع بالواو الاسماء الخامس، ها، إيه كمان، طب الألف، المسن، وإيه كمان، والأسماء الخمسة في حالة الناصب أهي الأسماء؟ الخامس. طب ويا جامع المزق، وإيه كمان، والمسن. وهي كمان والأسماء الخمسة في حالة في حالة الجر طيب النون النون علامة للرفع في الأفعال الخمس الرفع في الأفعال الخمس طب حذف النون نصب وجزم في الأفعال وضحت الأمور شوية ها قوله لا انا عايز كلام بقى يفتح النفس كده احس يعني ان الصبور عاملت حاجه ها انت بكيف طيب طيب نقرا ما كتبه الشيخ ونرجع لو في حاجة محتاجة توضيح صبوره ان شاء الله من النهارده من اليوم هتكون هي ايه ملازمه لنا ايه لحد ما ننتهي ان شاء الله يقول الفتحة ومواضعها ان شاء الله فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد انتهينا منه الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد الموضع الاول الاسم المفرد الموضع الثاني جمع التكسير الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل باخره شيء. حد يوضح لهذا الكلام يقول الفتحة علامة للنصب فين؟ في الاسم المفرد احنا نقول لنا المفرد ينصب بال... بالفتحة صح صح؟ هو شرح المعلم الدرس محمدا مفرد والدرس مفرد ومنصب بالفتحة بالفتح وجمع التكسير قابلت الرجال لا ماشي رأيت الأولاء دا ماشي بريت الأقلام ما مه الأولاد والرجال والأقلام كلها جمع تكسير وجمع التكسير بينصب بالكسر. يقول والموضوع الثالث الفعل المضارع ينصب بالفتح الموضوع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب الفعل المضارع الذي سبقه ناصب أدوات النصب أن ولن وكي وحتى ولام التعليل دول المشهورين في أدوات تانية اللي هي لام الجحود وفاء السببية ووالإيه المعية حاجات مستوى أعلى شوية فالفعل المضارع إذا سبق بأداة من أداة النصب بالفعل منصوب بشرط إنه لم يتصل شيء طب إيه إللي ممكن يتصل بأخر الفعل المضارع بعد يفكر كده يقول الفعل المضارع ممكن يتصل بأخره إيه ألف الاثنين أو والجماعة يا المخطبة. طب لو اتصل بألف الاثنين وهو وهو يا يصير من الأفعال ويرفع النون وينصب ويجزم بحاس النون طيب إيه كمان ممكن يتصل بالفعل المضارع نون التنسوة ونون التوكيد لو اتصل بينون النسوة ونون التوكيد هيبقى معرب ايه مالهابقة ايه لو اتصل بينون التوكيد هيبقى مبني على ايه ولو اتصل بينون النسوة هيبقى مبني على ط отдых alla اكيدنا ط отдых alla اكيدنا اصنامكم الامهات يضربنا الاخباء الاخباء انتم اللي تقولوا يضربنا الاولاد ولا الأزواج بالله عليكم الجواب نهاية مش. فالاسم المفرد يقول فقد سبق تعريفه والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا لقيت عليا وقابلت هندا فعليا وهندا اسمان مفردان وهم منصوبان لأنهما مفعولان وعلامة نصبهم الفتحة الظاهرة الأول مذكر والثاني مؤنث وتكون الفتحة مقدرة نحو لقي لقيت الفتى أما أقول لقيت الفتى الفتى مش الفتى دي أما فعلهم به ومنصوب بالايه بالفتحة طب فين الفتحة قال لك الفتحة مقدرة أقول جاء الفتى البردو تضمه مقدرة حدثت ليلة فالفتى وليلة اسمان مفردان منصوبان لك لكون كل منهما واقع مفعولا به وعلامة النص بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا نحن هنا تعريفه كان على الصبورة والفتحة قد تكون ظاهرة على أخير نحو صاحبت الرجال و. رعيت الهنودة فالرجال والهنودة جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وترى الناس سكارة انكحوا الايام فسكارة والايامة جمع تكسير بس منصوب بفتحة ايه مقدرة للتعذر واصلة كده اي حد فيه اشكالية واحنا بنقرأ يقول الحد دي فيها اشكال خلاص واما الفعل المضارع المذكور فنحو قولي فعلا لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح فين الفعل المضارع الكتاب كل ما كل الشباب معهم كتاب صح لن نبرح فين الفعل المضارع طيب منصوب ولا مرفوع لأن صبقة بأدات ومنصوب بالإيه بالفتح فين أداة النصب لن ماشي فنبرح فعل مضارع منصوب لن وعلامة النصب بالفتح الظاهرة وقد تكون الفتحة مقدّرة نحو يصرّني أن تسعى إلى المجدي يصرني أن تسعى أن أدت نصب وتسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة بس فين الفتحة مقدّرة ليه للتعذر فين اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين نحو لن يضرب أو وجه ما لن تضرب أو يا المخطوب لن تضرب لم يكن نصبه بالفتح أم ما يكون نصب بأي بحذف النون لأنهم من الأفعال الخمس لأنهم من الأفعال الخمس طيب مثال للإعراض والنجم والشجر يسجدان هسأل سؤال الأول هو النجم فين النجم فين في السماء صح؟ والشجر فين ايه الرابط ما بين النجم والشجر لا هي اللي الرحمن اقرأ معاي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر دول فين والنجم والشجر النجم فين النجم فوق ولا تحت ايه هو النجم بقى لحظة النجم هو ايه كل نبت لا يقوم على ساق اسمه نجم جديدة دي اكتبها بقى عشان ما تريد تقرأ الآية تفكر النجم والشجر واحدة فوق واحدة تحت ثلاثة الاثنين تحت ايه الفريق بين النجم والشجر كل شجر او كل نبت لا يقوم على ساق اسمه ايه نجم عايز حد يعريب لي بقى والنجم والشجر يسجدان من اول وهلة تشعر ان الموضوع صعب اتوا لأنا لسه والنجم والشجر مرة واحدة طب خير امشي بالكلام النجم ده اسمه فعل اسم صح وقع اول الايه يعرب طب النجم مفرد ولا مثنى هو احنا لسه واخدين المفرد يرفع بال يبقى النجم مبتدا مرفوع بالضمه الظاهرة على اخره لانه مفرد والواو حرف ويس والشجر معطوف لا مش واو حرف عطف اللي وراه معطوف اكلت لحما وسمكا اكلت لحما وسمكا انا عطفت على ايه السمك على اللحم كده؟ طيب من يعرف به هذا المثال أكلت ديكا وديكا أكلت ديكا وديكا ليه ديك وديك طيب. ها؟ من يعرف أكلت ديكا وديكا تنفع زي النجم والشجر أكلت أكل فعل مضو وتأتي الفاعل ديكا مفعول به وديكا الواب مش عارطف الواو مش عاط ديك وديك يعني ديك ايه ديك متين سمين يبقى صفة للديك ديك وديك طيب اخذنا ان المثنى بيرفع بالايه بالالف وينصب ووجر طيب صحة هذه العبارة اكلتوا دجاجتان اكلتوا دجاجتان ها؟ صبتان ولا تين؟ آخر كلام لا هي دجاجتان أكلت فعل فاعل ودجاجة مفعول به وتان بائع الدجاج بائع الدجاج اسمه إيه؟ تان أكلت دجاجة تان <تصفيق> <تصفيق> عشان الجو يبقى حلو بس شوي ناشي خلاص يبقى إيه؟ قلنا النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف ويسجدان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الأفعال الخمسة والف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل صعبه وجمله يسجدان هي الايه اه لديه من الألغاز ده كان معمول لايه للملك عشان ما يعوز بقى يعني يبقى مبسوط يجيب لغز من الألغاز ويقعد الناس وقاله لهم وكده يعني زي قضيتها كده طيب أتعجبين من أمر الله صعبة شو دي هي في صورة هذه هود صورة هود أتعجبين من أمر الله لأنا لا عايز واحد كده ما تكلمش معانا من أول ما بدأنا ويعرف هذا المثال ويخطئ ومهموش ما تكلمش ولا مرة تتكلم الميكرافون معنا أتعجبين من أمر الله الهمزة دي استفهمية الله يبارك فيك ده الكلام اللي احنا فتعجبين ده اسم ولا فعل فعل مضي ولا مضارع مضارع تعجبين فعل مضارع اتصل به ايه لا يا المخاطبة أتعجبين يبقى فعل مضارع مرفقه الله منصوب قبله أداة نصب لا قبله أداة جذب لا يبقى فعل مضارع ماله تبقى الأفعال الخامسة بترفع بايه أقول له فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مش كده؟ طب ويا المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل راف فعل خلص الموضوع من أمر الله من حرف جر، أمر اسم مجرور الأمر ده بتاع مين؟ بتاع الله يبقى الله إيه؟ سهل الله صعبه سهل. سهل على نفسك الأمر سهل خالص. يسان ما يبصش لحاجة كده ويستصعبه نيابة الألف عن الفتحة هو الأول المصنف قال الفتحة وموضوعها، ثم ثنا بنيابة الألف عن الفتحة. وسؤال بقى لماذا ثنا المؤلف بالألف؟ هو الأول جاب الفتحة، ثم قال نيابة الألف عن الفتحة. الإجابة أنا ألتها في ثناء الكلام. ها؟ يا زوتان أجبعتها. لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا لذلك المؤلف جاب نيابة الألف عن الفتحة قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في, في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك رأيت أخاك فيها مشكلة أما أقول نظف فاك فيها مشكلة فيها مشكلة طيب الأزان كل الكلام اللي احنا هنقوله هو اللي كان ايه اللي فات على الايه على الصبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول مصنف نيابة الالف عن الفتحة نقول ثن المؤلف بالالف لان الفتحة اذا اشبعت صارت الفا واما الالف فتكون علامة للنص فين فين يا شباب في الاسماء الخمس قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط عربها بالوا ورافعا والألف نصبا واليأجرا والآن نخبرك بأن العلامة دل على إحدى الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك أنصر أخاك زوري حماكي نظف ثاك لا تحترم ذا المال لماله فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك. وذا مال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعول مفعولا به وضع الصبورة أن كل نيابة الألف عن الفتحة أباك أخاك حماك فاك ذا المربع الثاني أبوك, أبوك أباك أبيك يقول نيابة الكسرة عن الفتحة ذكرنا مثال نقول في المثال المصرية اكسر للبنت يقول اما الكسرة فتكون علامة للنصب فين في جمع في السالم يمكنك ان تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في اخره وذلك نحو قولك ان الفتيات المهذبات يدركنا المجد. فكلمة الفتيات والمهذبات جمع مؤنى السالم وهم منصوبان لكون الأول اسما لإننا ولكون الثاني نعتا للمنصوب وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع إذا نيابة الألف عن الفتحة فين ونيابة الكسرة عن الفتحة في جمع التكسير نيابة الياء عن الفتحة قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأقولوا قد عرفت المثنى فيما مضى من يذكرنا بالمثنى ها على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم من يعرفنا جمع المذكر السالم احد تاني ياشو. على اكثر من اثنين بزيادة بزيادة و و نون أو ياء و ماشي والفرق بينهم أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا يقول فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة اشترى أبي كتابين، أحدهما لي والآخر لأخي فكل من عصفورين وكتابين منصوبة نظر فعل ماضي نظر نظرت من يعرب هذا المثال واحد ما أعرب قبل كده وخايف يقول لك لا أنا خايف فاعلب والإعراب صعب والدنيا صعبة ها عايز واحد يقول لي أنا لها يلا يا سيد محمد على الفتح برضه نظرت آخر حرف في الفعل ايه الراء يبقى فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بتاء الفاعل نظرت وتاء الفاعل ضمير فاعل خلاص عصفوريني ها منصوب لأنه جامع مضاء لأنه ايه مصنكنه لأنه مسن. طيب. اشترى أبي كتابين. أين المثنى هنا؟ كلمة كتابين. ما موقعه العربي؟ اشترى فعل أبو فاعل وكتابين منصب بال... بالياء لأنه مثنى. إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم. إن المتقين اسم إن منصب الـ. لانه جمع مذكر سالم نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكره اين المثنى هنا المجتهدين مفردها مفردها مفردها مجتهد واضفنا اليها ياء ونون فصارت مجتهدين مجتهدين اه لا انا بقول اضفنا اليها ياء ونون فصارت جمع وعلامة نصب الياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنون في الإسم المفرد أما أقول مجتهد ومجتهدون مجتهدون التنوين ده هم. مجتهدون النون عوض عن التنون في المفرد وصله بي مسلمون مسلمون النون في مسلمون عوض عن التنون فين في مسلمون نيابة حذف النون عن الفتحة ده كان ظاهر فين على الصبور وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبوت النون وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة هي الأفعال الخمسة شباب ها تفضل الأفعال صح النون كل فعل مضارع اتصل به قلب الاثنين او هو الجماعة او يا خلي بالكوا شباب الحريص ان هو يشارك ويخطئ افضل من الذي لا يشارك ولا يخطئ لان انت اذا شاركت فاخطأت عمرك ما تنسى الانسان ما ينساش ابدا يعني انا مثلا ممكن انا او انت نتذكر موقف مدرس في المدرسة واحنا مثلا في المرحلة الاعدادية احرجني بسؤال أحرجني بسؤال إلى الآن أنا مش ناسي إجابته ليه؟ لأن المشاركة مطلوبة جدا في العمليات التعليمية خلي المعلم اللي بيتكلم بينزل من فمه جواهر مش كلام بعد شوية أنت هتفصل منه غصب عنك ليه؟ ما عملوا الحصة الدراسية 45 دقيقة ما كانش من فراغ ده دراسات أن يستطيع العقل أطول فترة لتركيز الإنسان لكلام متواصل 20 دقيقة بعد كده طيبة يفصل بقى تدريجيا صح? عشان كده طول ما أنا بشارك عشان كده الدروس القائمة على ان الشيخ او المعلم يتكلم لوحده بتكون فائدتها الفائدة منها اقل الثمرة من المشاركة انك انت بتجدد نشاطك انك انت منتبه ومركز واخد بالك قول قول كده بتديك نوع من الايه التحفيز اما انا نايد كان الشيخ ابن عثائمين عليها رحمة الله يخطف اي واحد يبقى مثلاً مجلس زي كده هو أحد قاعد بقى ايه. يقول أخونا اللي عند العمود إيش قلت يقول له أه يقول له اللي يجلس معنا يجلس بقلبه ما تجلس بقلبك فريقنا احنا مش عايزين أبدان قعدة يقول له عايز إيه قلوب فالمشاركة مهمة جداً والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع المحزوفة ومثالها في حالة النصب قولوك يا سروني أن تحفظوا دروسكم أين فعل من الفعل الخامسة في هذا المثال؟ يا سروني أن تحفظوا أنا ودكسان ما نجتمعش أبدا في مكان فين النون؟ فين أدت النصب؟ لقيت أدت نصب ما تلاقيش لقيت أدت جزم ما تلاقيش لقيت النون ما تلاقيش لا نصب ولا جازم. يؤلمني من الكسالة أن يهملوا في واجباتهم فين الفعل من الأفعل خمسة يهملوا فعل مدرع منصوب بإيش بحثف النون لاتصال بواو الجماعة فين أداة النصب أن وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يصرني أن تنال يسرني أن أدت إيه فين الفعل المضارع منصب إيش لحذف النون اللي تصلب ألف الاثنين يؤلمني أن تفرطي في واجبك أدت النصب طب لو شلتي أن يؤلمني أن تفرطي في واجبك احذف أدت النصب واقعد كتابة الجملة صحيح يعجبني يؤلمني في واجبك ماشي طيب عندي بعد كده علامة الخفض ونقف عندها قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة علامة خفض يعني جار فين يمكنك أن تعرف الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض والثاني الياء والثالث الفتحة وهما فرعان عن الكسرة طيب مواضع الكسرة فين احنا كتبنا على الصبورة مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث قلنا في قاسم مشترك ما بين المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الكسرة دي قسم مشترك المفرد يجر بالكسرة وجمع المؤنث ينصب ويجر بالكسرة وجمع التكسير يجر بالكسرة هو يقول فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في كم موضع في سلاسة مواضع في الاسم المفرد المتصرف وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم نشي يبقى الصبورة واضحة الكلام مش كده طيب نكمل ولا كيفية اقول قولي هذا استغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان احيانا الله عز وجل هنراجع علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف وناخد الدرس الجديد فكل مرة ان شاء الله درس قديم ودرس جديد بس شريطة المذاكرة اللي... أيها.